111. إنه كان عبدا شكورا 112. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن نعل وكبرة فإذا جاء وعده أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدهم مفعولا 129. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم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 نمل الكافرين حصرا إن هذا القرآن يهدي اليه أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمن بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ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 116. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 117. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعد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 ك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أثيو ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذو اليمين الرحمة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 124. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 125. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا 126. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسق فتقعد ملوما محسورا 127. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 إنه كان فاحشته وساء سبيله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلّا بالحق ومن قتل مُظلما فقد جعلنا لوليه سلفا فلا يسرف الوقت إنه كان مَن 119. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن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 السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا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 ما فما في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُرِيدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنَمُونَ إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ إن الشيطان ينزر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 120. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 121. من 117. إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 118. كان ذلك في الكتاب مسطورا 119. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 112. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا 113. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 124. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا 125. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 126. وإن ك دون يفكونك عن الذين أوحينا إليك لتبتري علينا غيره وإذا لتخذوك خليلا ولو لا ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك وعفا الحياة ووعفا الممات ثم لا تجد لك علينا نصير وإن كذل يستفزنك من الأرض ليخرجك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنت من قد أرسلنا قد لك من رسولنا ولا تجد لسٌ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 111. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 112. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 126. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 128. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه 129. وإذا مسه الشر كان يأوسا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 121. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إنا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 119. فأبى أكثر الناس إلا كفورا 110. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 111. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 114. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 115. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 116. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 117. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء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 بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا وَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَظْيَمِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُقَامًا إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنه كان بعباده خبير بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُقْلِ الفَلَ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّ كل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كثروا بآياتنا وقالوا أَإِذا كُنَّ عِظامَهُ وَرُفاتٌ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا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 114. لأمسكتم خشية الإنفاق 115. وكان الإنسان قتورا 116. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 117. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 118. فقال له فرعون إني لأظن 117. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأغنك يا فرعون مثبورا 118. فأراد أن يستفزهم منه من الأرض فأورقناه ومامعه جميعاً وقلنا من بعدي لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء وعبل الآخرة جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل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 وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا